الظروف الصعيبة أدا حامد الحلافي العمر تطويها الليالي والأيام والحال تطويها الظروف الصعيبة والليل هم يطمع الصبح ما وساهر جوماً لياناً الغريباً أخذت لي فترة ونحلام يوهام عايش على أنفس السنين الكئباً أزرع لمل في وجه حظي ولا أقام لا صار حظك خصم هذه مصيبة ما بين جور الوقت والحظ ما حام بعض المواقف يالنشام رهيبة يا ما بنت حلام وحلام وحلام ثم صابني في بعض الأصحاب خيبا يمشي معي ويحط في دار بيلغام وأنا بعرف كم دفعت الضريبا المشكلة كشفت بصحابي أخصام أبعدتها قواتي بناس قريبة وندئت بعنا الصوت حيث الخبرها صوتي وصلهم بس محدني جيبة